ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعلموا أن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 فالذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما إلى الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آباءُهُمْ لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتبيتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِي شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او آخران منكم أيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت.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 وَمُشَهَّادَةُ اللهِ إِنَّا إِذًا مِّنَ الْآثِمِينَ فَإِن نَّعُث فِي أَنَّهُ ثم فأخران يقومان ما قامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقصمان بالله.